أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل حي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشق فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وَأَنَّهُ دَعَا عَلَى جَدِّ رَبِّنَا مَتَّكَداً صَاعِبَةً وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ على عَلَى اللَّهِ شَقَاطًا وَأَنَّا وَنَنَا أَلَّا تَقُولَنَّ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 وَأَنَّا كُنَّا نَقُعدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجْدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَادًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ دُونَ ذَلِكَ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 وَأَنَّ مِنَ الْمُشْرِكُونَ وَمِنَ الْقَاصِدُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَهُؤلَاءِ كَتَحَرَّوْا رُشَدًا وَأَمَّ الْقَاصِدُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَمْ يَسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَى نَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَ دُعَاءَ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا شرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ورا ولا رشدا قل إني لن يجير لي من الله أحد ولن أجد من دونه ملتعدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَادًا حَتَّى إِذَا رَأَمَّا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَعَقَلْنُوا عَدَدًا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 لَيَعْلَمَ أَنَّ قَدَبَ الْعُورِ سَلَاتِ رَبِّهِمْ وَحَظَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَادًا إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُبْزَمِ الْأُمِّ اللَّيْلَ إلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ بص منه قليلا أرزد عليه وردت القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشية الليل هي أشد وضآ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا واذكر اسم ربك وتمتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا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 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعْصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْبًا وَبِيلًا وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ مِنْ دَانَ شِيْبًا السَّمَاءُ مُنْ فَضَرٌ بِهِ كَانَ وَعَدُهُ مَفْقُولًا إِنَّ هَا بِهِ تَبْكِرَةِ فَمَنْ شَاءَ تَخَلَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفا وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن انما سيكون منكم مروا و خائنون يغربون في الارض يبتغون من فضل الله و اخرون يقاتلون في سبيل الله فقرا ما تيسر منهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه و اطيعوا الله قرضاً عسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ حِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُتَثِّرُ قُمْ فَانْبِرْ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عيدا صعودا إنه فَكَّرَ وَقَدَّرَ فقتل كيف قدرا ثم قتل كيف قدرا ثم نظرا ثم عبس وبسرا ثم أدبر واستكبرا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سُقِصْ مِهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُمْقِي وَلَا تَدَرْ لَوَائِحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلِيهَا تِسَعَةٌ عَشَارٌ وَمَا جَعَلْنَا صَعَابًا نَارٍ إلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّةً إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثالا كذلك يؤل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا بكران البشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها ليحت الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخبر كل نفس بما كسبت رهينة إلا صحاب اليمين في جنات تساءلون عن المجرمين ما زلككم في سطر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ضعم المسكين وكنا نخوغ مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين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 كلا إنه تذكر فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أيشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة.